قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون اطت السماء وحق لها أن تأط والذي نفسي بيده ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم الى الصعودات تجارون الى الله قال ابو ذر يا ليتني كنت شجره تؤضد